وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكره وما هم بسكره ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من توليه فانه ّ يضله ويهديه الى عذاب السعير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 م و س و في ا ل أ ر ح ا ما م ن ش ا ء إ ل ى س ي ل ل ع ل ث م نخرجكم ط ف ل ا ثم ل ت ب ل غ و ا أشدكم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 إ ن الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع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 و أ ح ل ت لكم الانعام إ ل ا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما حر من السماء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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكيفرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير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 و ك أ ي من ق ر ي ة أ م ل ي ت لها وهي ظالمه وهي ظالمة ثم أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي المصير قل يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا لكم نذير مبين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 ان الله بالناس ل ر أ و ف رحيم وهو الذي احييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ش ر ل ه ا ل ا فأقيموا الصلاة وآتوا ا ل ز ك ا ة و ا ع ت ص م و ا ا ب ل ل ه هو م و ل ح ي ه ف ن ع م ا ل م و ل ى و ن ع م ا ل ن ص ي ر ف ن ع م ا ل ل م و و ى ن ع م ا ل ن ص ي ر